ف م ن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه うん。S <s <we ak> قاطعه امرا ما كنت ق ا ط ع ة أ م ر ا حتى تشهدون قاطعة وجعلوا أ و أَفْسَدُوهَا ا قَرْيَةً اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله إ ل ي ه بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما ارجع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ن ه م بجنود ل ا ق بلله م بها ولنفرجنهم ولنخرجنهم منا ه اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملا ايكم ياتين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 t h n Bye. 「なぜならば」 Me- 「こんにちは」 「ありがとうございました」 ق د نلقاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتا ص ا د ق و ن و م د ر ا ت ا ل ن ا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا، وكانوا يتقون. Oh.